بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الرائعة والتي تمثل سنة من السنن الثابتة والمضطردة في حركة التاريخ وفي ساحة الصراع الاجتماعي والسياسي منذ بداية البشرية ولولا هذه الثنائية السنة لفسدت الأرض كل الأرض ولما بقي مكان يعبد فيه الله عز وجل سواء كان هذا المكان يهوديا أو نصرانيا أو إسلاميا أعتقد أن هذه السنة قد يعني بانت لدى بعض المستمعين الكرام وهي سنة الدفع والتدافع او الدفع والدفع المضاد وقد ذكرت هذه السنة بالنص في موضعين من القرآن الكريم الموضع الأول في سورة البقرة في الآية الحادية والخمسين بعد المئتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين المورد الثاني او الموضع الثاني في سورة الحج في الآية الأربعين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إذن هذه السنة هذه الثنائية سنة الدفع والتدافع ذكرت في هذين الموضعين من القرآن الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في سورة البقرة وفي سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولو رجعنا إلى هذين الموردين لوجدنا أن هذه السنة جاءت في سياق الحديث عن الجهاد والقتال ولوجدنا أن هذه السنة تمثل فلسفة الجهاد والحرب والقتال في المنظور القرآني في سورة البقرة في الآية الحادية والخمسين بعد المائتين جاء قبل هذه السنة هذه الثنائية ثنائية الدفع والتدافع فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 هزيمة جالوت أمام جيش طالوت عليه السلام لأن هذه الآية تتحدث عن ولما برزوا الآية التي قبلها الآية الخمسون بعد المائتين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا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 مورد الحرب والجهاد والقتال المورد الثاني في سورة الحج في الآية الأربعين كذلك مورد قتال وجهاد الآية التي قبلها قبل الآية الأربعين الآية التاسعة والثلاثون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بعد ذلك جاءت الآية الأربعون في سورة الحج الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوا وبيعوا وصلوات ومساجدوا يذكروا فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وهذا المورد واضح مورد الإذن بالقتال والجهاد وهذه الآية هي التي شرعت أو أول من شرعت الجهاد والقتال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إذن هاتان الآيتان المباركتان آيتا الدفع والتدافع جاءت في الموردين في سورة البقرة وفي سورة الحج لفلسفة القتال والجهاد والإذن بالقتال للمؤمنين ليدركوا أن القتال ليس تشريعا فحسب بل هو سنة من سنة التأريخ ولولا هذه السنة لما بقي مكان يعبد فيه الله عز وجل لهدمت صوامعه وبيعه صلوات ومساجد الأمر ليس أمرا اسلاميا فقط لما بقي مكان يعبد فيه الله سواء كان هذا المكان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان المكان إسلاميا ولهذا نفسر هنا الدفع أو المصداق الأكبر للدفع هنا في الآيتين المباركتين دفع الظالمين دفع المؤمنين دفع المفسدين بالمصلحين دفع الكافرين بالمؤمنين الصالحين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بحسب السياق يعني المصداق السياقي المتيقن هنا من الدفع هو دفع الظالمين المؤمنين ودفع المفسدين بالمصلحين ففي كل جيل هناك مصلحون هناك مؤمنون هناك مجاهدون يدفعون الظالمين والمفسدين والجائرين ولولا هذه السنة لسيطر الظالمون والطغاة والمستكبرون على الأرض وعلى مقاليد الحكم في شرق الأرضي ولكن الله عز وجل من فضله ومن كرمه ومن لطفه هناك في كل جيل مؤمنون مجاهدون أبطال يدفعون الظالمين والجائرين والمفسدين ولهذا نجد في ختام آية سورة البقرة ماذا تقول ولكن الله ذو فضل على العالمين يعني ماذا يعني من فضل الله على العالمين وجود مؤمنين مجاهدين مقاتلين مضحين يدفعون المفسدين والظالمين والجائرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني ماذا؟ يعني المفسدين بالمصلحين المجاهدين المقاومين الأبطال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يعني من فضل الله على العالمين وجود هؤلاء المؤمنين المدافعين الأبطال الذين وضعوا أرواحهم على راحاتهم يدفعون الضيم عن البشرية ويدفعون الظلم عن الإنسانية ولولا هؤلاء لما بقي مكان في الأرض صالحا.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 الثنائية الدفع والتدافع تمثل سنة تاريخية وفلسفة يذكرها القرآن في فلسفة القتال والجهاد قتال الظالمين والجائرين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوا وبيعوا وصلواتوا ومساجدوا يذكر فيها اسم الله كثيرا إذن هذا الإذن بالقتال والجهاد جاء للمؤمنين بعد معاناة طويلة بعد أكثر من أربعة عشر عاماً قضاها المسلمون في الضيم وفي تحت صياط الجلادين ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة وسنتين أو ما يقرب من السنتين في المدينة يعني خمسة عشر عاماً لم يسمح القرآن الكريم برد الإساءة بالإساءة وبالشروع بالجهاد والقتال للظالمين والجائرين والمفسدين في السنة الثانية للهجرة جاءت هذه الآية المباركة لتجوز القتال واستعمال السلاح بعد أن كان القرآن الكريم وبنص القرآن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يسمي هذه المرحلة بمرحلة كفوا أيديكم الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني عن السلاح بعد الهجرة وبعد أن وصل الظلم إلى درجة لا يمكن معها السكوت أذن الله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 وثنائية الدفع والتدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد إذن هذا هو المصداق السياقي لهذه الآية المباركة لثنائية الدفع والتدافع دفع الظالمين بالمصلحين المجاهدين دفع المفسدين بالمصلحين هناك طبعا قد تكون هذه الآية هذه السنة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قد تشمل مصاديق أخرى في رواية أبي بصير في كتاب الكافي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام من تصر الله من ظالم إلا بظالم هذه كذلك في مستدرك الوسائل هذه الرواية من تصر الله من ظالم إلا بظالم وذلك قوله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون انظر هنا هذه الرواية تتحدث عن ولاية الظالم للظالم يعني طبعا هنا ولاية الاستيلاء ولاية السيطرة أن الظالم يدفع بالظالم هذه سنة إلهية ربانية كذلك بأن يجعل الظالمين بعضهم على بعض وبعضهم يدفعوا بعضا هذه السنة الإلهية بأن يشغل الظالمين بالظالمين والجائرين بالجائرين والمفسدين بالمفسدين كما في بعض الأدعية عن أهل البيت عليهم السلام بهذا المعنى اللهم اشغل الظالمين بالظالمين فهنا الإمام الباقر عليه السلام يريد أن يشير إلى هذه السنة التي تذكرها سورة الأنعام المباركة من تصر الله من ظالم إلا بظالم وذلك قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون الآية التاسعة والعشرون بعد المئة من سورة الأنعام هذه الآية توضح سلطة الظالمين على الظالمين ودفع الظالمين بالظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون وإن فسر بعض المفسرين هذه الآية التاسعة والعشرين بعد المئة فسرها بيوم القيامة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 في ولكن بحسب هذه الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام هذه الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعض لا شك أنها شاملة للصراع بين الظالمين والجائرين في الحياة الدنيا وهذه طبعا هذا الصراع من نعم الله عز وجل لان يشغل الله عز وجل الظالم بالظالم والجائر بالجائر هناك براءه متبادله بين الظالمين هناك عداء متبادل القران الكريم يتحدث عن العداء بين الظالمين وبين الجائرين في أكثر من آية مباركة مثلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني المشركون اليهود يقولون أن النصارى ليسوا على شيء ما معنى ليسوا على شيء يعني ليسوا على شيء من الحق يعني هم على باطل لا يملكون ذره احنا مرات نقول مثلا هذا نقول يعني هذا ذره من الحق ليس عنده ذره من الحق هنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني المشركون كذلك يقولون أن اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء يعني ليسوا على شيء من الحق إذن القرآن الكريم يتحدث في العديد من آيته بأن هناك صراع بين الظالمين والظالمين وبين الجائرين والجائرين وإن أثبت الولاء في بعض الأحيان حينما يظهر القطب الثالث الإسلامي يحاول القطبان الاتحاد وتناسي الخلافات بينهما او تجميد الخلافات وهذا ما يسمى في القاموس السياسي وفي علم السياسة بالثنائية القطبية أو القطبية الثنائية القطبية الثنائية هناك قطبان في العالم يتصارعان كما كان مثل الاتحاد السوفيتي مثلاً أمريكا وإذا ظهر قطب ثالث كما مثل حدث في تاريخنا المعاصر فرنسا في عهد ديجول عندما أرادت أن تظهر وتسيطر كقوة ثالثة اجتمع القطبان المتنافران يعني الاتحاد السوفيتي في وقته وأمريكا اتحدوا وجمدوا خلافاتهم في سبيل ضرب القطب الثالث حتى تبقى هذه القطبية مسيطرة على العالم اليوم كذلك نرى قد نرى سياسة القطب الواحد ورأينا مدى ضرر هذه السياسة حينما يكون هناك في العالم قطب واحد يتحرك كما يشاء ويفعل ما يشاء الله عز وجل في حركة التاريخ يجعل هناك يأجوج ومأجوج كما يقول مرجع الشهيد محمد الصدر الصدر الثاني يقول انظر الله عز وجل دائما يذكر يأجوج ومأجوج يعني القوى الظالمة ليست متوحدة فيما بينها هناك قوى يأجوج وهناك قوى مأجوج لأن يكون الصراع بين يأجوج ومأجوج الإمام الخميني كان يقول يقول دائما من نعم الله عز وجل أن أعداءنا يختلفون فيما بينهم يعني هناك اختلافات بين الأعداء هناك صراع ولو اتحد الأعداء لسحقونا ويقول كذلك أن الأعداء ينامون كما تنام الذئاب الذئاب تنام يقال على شكل دائرة بحيث يعني الذئب الأول يخاف من الذئب الثاني والذئب الثاني يخاف من الذئب الثالث والأول وهكذا بحيث يكون هناك خوف متبادل وهذا ما ربما أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يعني أوصى بالخوارج بعد استشهاده ماذا قال وهو على فراش الشهادة لا تقاتل الخوارج من بعدي فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ما دام أن الخوارج في صراع مع معاوية فلا تقاتلوا هؤلاء لأنهم هؤلاء طلبوا الحق فأخطأوه بينما معاوية طلب الباطل فأدركه ولهذا ليس من الصحيح أن ننشغل بالخوارج ونترك مثلا هؤلاء الذين طلبوا الباطل فأدركوه لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدرك هنا إذن هذه الثنائية ثنائية الدفع والتدافع قد تكون ثنائية عامة وهناك قد تكون أشكال أخرى من الدفع ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية